فيا أخي إنها دعوة إليك ابك على خطيئتك جرب لذة المناجات. اعترف بالذل والعبودية لله تب إلى الله بصدق قل ناجي ربك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أبلا يكون إِلَى اللَّهِ تتعلم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا كَانَ تتعلم زَلَلِي تتعلم ذُنُوبِي وَتَفْرِيطِي انك يَا فاغفر ذنوبي يا كريم فقاد أمسكت حبل الرجايا خير غفاري قل يا الذين على إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يوم زل اللسان وزل الجنان وأخطأت الجوارح والأركان يا من حملتم بنوبها يا من عظمت عليكم يساعتها إني لها وكذا بالله لها وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا يوم يحس العبد بطول غربته وبعده يا وعظيم وعظيمي سات فيناديه الغني الحبيب. ويناتي الجليل الرحيم الله خير اسم بالرحمه الله يا هذا الرايح انا حي وموئني وسؤني ومؤني اليك لدى واليسر افزع تني وطرتني فما ذا الذي أرجو ومن ذا أشفعه إلهين إن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في رض النجاة أرتعوا إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجات الخفية تسمعوا إلهي فلا تقطع رجال فؤادي فني في بحر جرودك مطمع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خال <تصفيق> أخضعو إلهي لإن جلت وجمت خطيئتي فعفوك من ذنبي أجل ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أخي الحبيب لو رأيت الثائب لوجدت عينا ملآ بالدهوء وقلبا يرتجف وكله خشوعا ووجها مضيئا في صمت وهدوء الليل يتأوه لحزنه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 أسئلة ساورت قلبه يقول إن ذنوبي كثيرة فهل يغفر الله لي فجاءه الجوار ومن يعمل سوءا أو يغلم نفسه ثم يستغفر الله